رسنا الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل فضيلة الشيخ ما هو توجيهكم أو ما توجيهكم لزوار المدينة النبوية من حيث الزيارات والأعمال المستحبة في حق الرجال والنساء أولا زوار المدينة النبوية نسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم زيارتهم وأن يثقل بها موازينهم وأن يثيبهم عليها أعظم الثواب إنه تبارك وتعالى سميع مجيب وزائر المدينة أعظم ما ينبغي عليه أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه في زيارته لمدينة النبي عليه الصلاة والسلام أن يستنى بسنته وأن يهتدي بهديه وأن يحذر أشد الحذر من الوقوع في أمر يخالف هديه صلوات الله وسلامه عليه ولو كان الباعث على فعله لذلك الأمر محبة النبي عليه الصلاة والسلام لأن المطلوب من العبد الاتباع والاقتداء والاهتداء بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وشد الرحل لذلك الغرض من الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات التي يرجى أن ينال عليها من قام بها الثواب العظيم والأجر الجزيل وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى ولهذا بين أهل العلم أن الزائر للمدينة عليه أن ينوي بهذه الزيارة وبشده لرحله للمدينة زيارة المسجد النبوي عملا بهذا الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فيشد رحله من بلده قاصدا زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويكون تكون هذه الزيارة محل اهتمامه وعنايته عندما يزور المدينة فيأتي متلهفا مشتاقا راغبا في زيارة هذا المسجد العظيم مسجد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وعلى الزائر أن يكثر من الصلاة والمكث في هذا المسجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة وذكر الله تبارك وتعالى وحضور مجالس العلم وحلق الذكر المقامة في مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه وكذلك مما يشرع له بعد زيارته للمسجد وصلاته فيه زيارة قبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبي للسلام الشرعي بأن يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه دون أن يقول في زيارته هجرة فقد قال عليه الصلاة والسلام زوروا القبور ولا تقول هجرة فيحذر من ذلك ويقتصر في الزيارة على السلام الشرعي بحيث يكون قبر النبي عليه الصلاة والسلام أمامه والقبلة خلفه ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم يقف أمام القبر والقبلة خلفه ويقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابا بكر السلام عليك يا ابتاه ثم ينصرف بينما بعض الناس يقف أمام القبر ويمكث طويلا ويمكث طويلا ويمد يديه ويقف خاشعا متذللا خشوعا ربما لا يقع منه مثله في صلاته وقيام وقيامه بين يدي الله جل وعلا فالمشروع في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام أن تكون زيارة شرعية المراد بها السلام على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والسلام على صاحبي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما وعن الصحابة أجمعين كذلك يشرع له زيارة قبور البقيع. وقبور الشهداء للسلام على أهلها ولتذكر الآخرة قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة وفي زيارته للقبور يشرع له أن يسلم على أهل القبور ويدعو لهم وقد قال الصحابة وقد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يقال عند زيارة القبور فقال تقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية فهذا الذي يشرع عند زيارة القبور أن يسلم على أهل القبور وأن يدعو لهم وأن يقصد بهذه الزيارة أن يتذكر الآخرة وأن يتذكر المصير وأن يتذكر أنه يوما من الأيام سيكون مثل هؤلاء رهين عمله في حفرة من الحفر كذلك يشرع لزائر المدينة أن يتطهر في بيته وأن يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه ومن تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه كان كأجر عمره فهذه الأماكن التي يشرع لمن أتى المدينة أن يزورها وهي مسجدان وثلاثة مقابر وليس هناك أماكن أخرى تشرع زيارتها في المدينة غير هذه الأماكن الخمسة والله أعلم نعم أحسن الله ليكم وبارك فيكم يقول هذا السائل أنا معتمر فهل صلاة النافلة في السكن خير من صلاتي في المسجد النبوي قال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة أي أن المكتوب صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة أي أن النافلة أداؤها في البيت أفضل من أدائها في المسجد أفضل من أدائها في المسجد ومن تمكن من أداء النافلة في هذا المسجد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام سواء كان مقيما أو زائرا ولكنه صلاها في بيته أو في سكنه طلبا للأفضلية فلا شك أن أجره أفضل لعموم الحديث صلاة الرجل في بيتي أفضل إلا المكتوبة نعم أحسن الله يقول هذا السائل والسؤال يتعلق بدرس الأمس ذكرتم في الدرس السابق أحاديث عن الصلاة فما علاقة الصلاة بكتاب الإيمان وما الفائده من ورود أحاديث الصلاة في كتاب الايمان يقول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم فكيف يقول هدانا الله وإياه ما علاقة الصلاة بالإيمان الصلاة إيمان الصلاة إيمان وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم سمى الله جل وعلا الصلاة ايمانا قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا وفي حديث وفد عبد القيس المخرج في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام أمركم بالإيمان بالله أتدرون ما الإيمان بالله أمركم بالإيمان بالله أتدرون ما الإيمان بالله قال الله ورسوله أعلم قال الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واقام الصلاة فاقام الصلاة إيمان بالله عز وجل والشواهد والدلائل على ذلك كثيرة جدا فإرادوا الصلاة في كتاب الإيمان لأن الصلاة إيمان نعم أحسن الله إليكم يقول هذا السائل ما يزار في المدينة بالنسبة للنساء المرأة إذا جاءت المدينة تزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وتزور أيضا مسجد قبال للصلاه وأما زيارة القبور للنساء فالصحيح من قول أهل العلم في هذه المسألة أن المرأة منهية عن ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل ذكر التكبير والتسبيح الذي ورد في حديث جابر رضي الله تعالى عنه وذلك عند الصعود والنزول خاص بالسفر أم في الحضر أيضا عند الصعود على الدرجة وغير ذلك هذا الحديث جاء في ذكر سفرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم كانوا اذا هبطوا واديا سبحوا واذا صعدوا مرتفعا كبروا الله جل وعلا فكانوا يصنعون ذلك في السفر إذا نزلوا واديا سبحوا الله جل وعلا واذا صعدوا مرتفعا جبلا أو نحو ذلك كبروا الله جل وعلا والتسبيح والتكبير التسبيح في المنخفض والتكبير في المرتفع مناسب غايه المناسبة لأن العبد عندما ينزل في منخفض ينزه الله جل وعلا والتسبيح تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى وإذا صعد مرتفعا كبر الله لأن العبد عند الصعود والارتفاع قد يدخل عليه شيء من الكبر أو نحو ذلك، فيطرد ذلك عن نفسه بذكر الكبير المتعال وتكبير الله سبحانه وتعالى دل جلال نعم. احسن الله ليكم يقول هذا السائل ما قول فضيلتكم في تفسير قوله تعالى ولا ذكر الله أكبر؟ قول الله عز وجل ولا ذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر ذكر الله جل وعلا هو الغاية التي شرعت لأجلها العبادات وأمر العبد بالطاعات كما قال عليه الصلاة والسلام إنما شرع رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروه لإقامة ذكر الله عز وجل وكلما قام العبد بالإكثار من ذكر الله في الطاعة من صلاة أو صيام أو حج أو غير ذلك كان ذلك أعظم في عبادته وأكثر في أجره وقول ولا ذكر الله أكبر أي ما يطلبه العبد في صلاته من مثوبة وأجر من الله سبحانه وتعالى ما يناله بذكره لله أكبر وأعظم من ذلك ومن كل شيء ونحو هذا المعنى أو قريبا منه قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم نعم أحسن الله ليكم يقول السائل بالنسبة للأذكار التي وردت في الصلاة وهي متنوعة مثل أذكار الركوع والسجود وغير ذلك هل يجوز تنويعها في الصلاة الواحدة؟ لا حرج في ذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام صياغ عديدة في الأذكار التي تقال في الركوع والأذكار التي تقال في السجود ولا حرج في أن ينوع في من هذه الأذكار أو يأتي بها مجتمعه في الركعة الواحدة أو في السجدة الواحدة كأن يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة يأتي بذلك كله لا حرج بذلك نعم أحسن الله ليكم كثرة الأسئلة مسألة السبحة واستعمالها في التسبيح النبي عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح بيده والصحابة رضي الله عنهم الذين رووا حال النبي عليه الصلاة والسلام في ذكره لله قالوا كان يعقد التسبيح بيده والخرز و. الخيوط كانت موجودة في زمانه عليه الصلاة والسلام ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه عقد لنفسه خرزا في خيط وأخذ يعد بها التسبيحات أو التحميدات أو التهليلات لم ينقل ذلك عنه صلوات الله وسلام عليه والصحابة رضي الله عنهم نقلوا عنه أنه كان يعقد التسبيح بيده وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فعلى المسلم أن يحرص على الاتساء والاقتداء بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه رزقنا الله عز وجل أجمعين اتباعه والسير على منهاجه نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل عمل عمرة عن والدة المتوفاه أفضل أم الدعاء لها كلاهما فاضل وعمل مبارك أن تدعو لوالدتك وهذا من برك بها بعد موتها وأن تعتمر عنها فإذا كنت قد اعتمرت عن نفسك وتعلم أن والدتك لم تعتمر عن نفسها فالاولى أن تعتمر وتكثر من الدعاء أن تعتمر عنها وتكثر من الدعاء لها وكذلك لو كانت قد اعتمرت عن نفسها وأردت أن تعتمر عمرة تكون لها تؤجر على ذلك وهذا يكون من برك بها بعد وفاتها نعم أحسن الله ليكم يسأل عن العمرة إذا أراد أن يعمل عمرة ثانية من أين يحرم إذا أكرم الله عز وجل العبد واعتمر ومعه فسحة من الوقت فالاولى به أن يبقى في مكة وأن يكثر من الطواف ما تيسر له ذلك ويكثر من ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وهذا خير له وأولى وأما تكرار العمر بالخروج إلى الحل والتردد فهذا لا نعلم له اصلا في فعل السلف رحمهم الله تعالى فمن أكرمه الله عز وجل بالوصول إلى مكة معتمرا ومعه فسحة من وقت يبقى في مكة وإذا وجد من نفسه نشاطا أكثر من الطواف ببيت الله الحرام وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل والدعاء لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات نعم حسن الله ليكم يسأل هذا السائل عن حكم لبس النقاب للمرأة أثناء العمرة المرأة حال العمره منهية عن لبس النقاب والقفازين لكنها مأمورة بستر وجهها ويديها عن الرجال الأجانب ولهذا عائشة رضي الله عنها كانت تصف حالها وحال الصحابيات في العمره قالت كانت إحدان تكشف وجهها فإذا حاذان الركبان سدلت إحدان جلبابها على وجهها فالمرأة مأمورة بتغطية وجهها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب والمرأة المحرمة منهية عن لبس النقاب ومن هي كذلك عن لبس القفازين نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم يقول هذا السائل هل للرضيع عمره؟ الرضيع له يعتمر به ولوالده أجر ولو كان رضيعا لا لا يدرك ذلك لكن إذا نوى عنه والده وحمله وطاف به وسعى وقصر من شعره أو حلق شعره يكون له أجر لوالده أجر في ذلك ولكن هذه العمره لا تجزئ هذا الوليد أو هذا الرضيع عن عمرة الإسلام نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل يمكن أن يصاب الإنسان بمس من الجن أو بسحر مع محافظته على الأذكار الشرعية؟ نعم قد يصاب بذلك ويبتلى بذلك وقد تكون الإصابة في حال فترة منه يفرط فيها في ذكر الله عز وجل ولهذا من لطيف ما يذكر ما جاء في صحيح مسلم أحد الرواة وهو أبان بن سمعان وكان مصابا بالفالج وهو ما نسميه الآن بالشلل النصفي فكان يروي في في مجلس حديث النبي عليه الصلاة والسلام من قال حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء لم يضره شيء حتى يمسي إذا قاله في الصباح لم يضره شيء حتى يمسي فلما كان يروي الحديث وهو مصاب بالفالج كان أحد الحاضرين يحد النظر إليه وي ويشد النظر له يعني كأنه يقول له بنظراته انت تروي الحديث لم يضره شيء وانت الان مصاب بالفاج قال له لا تنظر الي فاني نسيته يوما ليمضي الله في قدره فاني نسيته يوما ليمضي الله في قدره والقرطبي رحمه الله المفسر يقول منذ سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا فقال عوذ بكلمات الله التامات كلها ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك قال ما تركتها منذ سمعتها منذ سمعت هذا الحديث إلا مرة نزلنا بالمهدية ولدقتني عقرب في تلك الليلة فتذكرت أني نسيته تلك الليلة فتذكرت أني نسيته تلك الليلة نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين